يا ايها الذين امنوا لا تكتخذوا اليهود والنصارى اولياء باعربهم اولياء باع ومن يتولهم منكم فانه منهم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 عنده فيصبح على ما سروا في انفسهم نادمين يقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالزهده ايمانهم انهم لما معكم حبط اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دين فان سوف ياتي الزاه بقوم يحبهم ويحبونه ابنة على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مزوا او لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اياه اتقوا الله ان كنتم مؤمنين